بسم الله الرحمن الرحيم والموحي إلي أنه سمعا فرموا من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا نبي ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول هنا على الله شططا وعنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كبيرا وعنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فذاتوهم رهقا وعنهم ظنوا فما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وعننا رمسنا السماء وجدناها ملحة وَأَنَّا نَجْعَلُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلشَّيْخِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجْلُهُ مِنَا بَرَّا وَصَدَا وَأَنَّ لَنَا دَرِيَّ أَشْرٌ قُرِئَتْ بِنَا فِي الْأَرْضِ أَمْ حَرَاتٍ بِرَبِّهِمْ رَشَدَا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا مُنْذَرًا حَقَّ دَثَا وَأَنَّ ظَنَّ أَلَّا يُعْجِزَ اللَّهُ في الْأَرْضَ وَلَا يُعْجِزَهُ وعنا لما سمعنا الهزاء آمنا به ومن يؤمن بربي فلا يخاط بخصا ولا راكا وعنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وعما القاسطون فكانوا لجهلنا محطبا أن لو استقاموا على الطريقة لنفتنهم فيه وما يعرض أملك ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون علي عبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشيك به أحدا قل إني ما أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يتيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن ياصل الله ورسوله فإن له نار جهتنا قالدين فيها أبدا إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا أقل عددا وَإِنَّ هَذِهِ قَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُهُ رَبِّي فِي أَمَدٍ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُغَيْرُ عَنَّا غَيْبَهُ أَحَدٌ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَهَاطِبٌ بِمَا لَدَيْهِ